ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ان اول بيت وضع في الارض للعباده هو المسجد الحرام فما قصه هذا المسجد وما قصه هذا البيت العتيق ومن بناه اخرج البخاري في صحيحه من حديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول من اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعيل من قبل ام اسماعيل اتخذت منطقا والمنطق هو ما يشد به الوسط لتعفي ولتخفي وتمحو اثرها على ساره ثم جاء بها ابراهيم وابنها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة شجرة كبيرة فوق زمزم في اعلى المسجد وليس بمكة يوم اذ احد وليس بها ما فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ما ثم قف ا ابراهيم منطلقا وولى راجعا الى الشام فتبعته ام اسماعيل فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس انس ولا شيء فقال لا فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها فقالت الله الذي امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنيه اي عند مكان مرتفع حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون من سوره ابراهيم وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفذ الماء في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر اليه يتلوى او قال يتلبط ينقلب على ظهره وبطنه ويتمررغ في الارض كالذي ينازع من شده العطش فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض اليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي وهو عميق يومها تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفع الطرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروه فقامت عليها ونظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا ففعل ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما اشرفت على المروه سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها كانها خاطبت نفسها فقالت لها اسكتي ثم تسمعت فسمعت ايضا فقالت قد اسمعت ان كان قد اسمعت ان كان عندك غواث اغثني ان كان عندك خير فاذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم فبحث بعقبه او بمؤخره اي بمؤخره قدمه او قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه اي تجعل له مثل الحوض وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء ل كانت زمزم عينا معينا أيل كانت زمزم ماء ظاهرا جاريا على الأرض قال فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافي الضيعه اي لا تخافي الهلاك ثم قال لها جبريل فانها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله وكان البيت مرتفعا من الارض كالرابيه تاتيه السيول فتاخذ عن يمينه وشماله فكانت هاجر كذلك يعني تتغذى بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب حتى مرت بهم رفقه من جرهم او اهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا فنزلوا في اسفل في اسفل مكه فراوا طائرا عائفا اي يحوم على الماء فقالوا ان هذا الطائر لا يطور لا يدور على ما لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ما فارسلوا جريا او جريين يعني رسولا لانه يجري مسرعا فإذا هم بالماء فرجع فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب وهي تحب الانس فنزلوا وارسلوا الى اهليهم فنزلوا معهم حتى اذا كان بها اهل ابيات منهم وشب الغلام اسماعيل وتعلم العربيه منهم وانفسهم يعني رغبوا في مصاحرته لنفاسته عندهم واعجبهم حينما شب فلما ادرك وبلغ زوجوهم راهه منهم وماتت ام اسماعيل فجاء ابراهيم بعدما تزوج اسماعيل ويطالع تركته اي ما تركه بمكه فلم يجد اسماعيل فسال امراته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ان يصطاد لنا ثم سالها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشده فشكت اليه قال فاذا جاء زوجك فقراي عليه السلام وقولي له يغير عتبه بابه فلما جاء اي اسماعيل كانه انس شيئا فقال هل جاءكم من احد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا كالمستخفه بشانه فسالت فسالنا عنك فاخبرته وسالني كيف عيشنا فاخبرته ان في جهد وشده قال فهل اوصاك بشيء قالت نعم امرني ان اقرا عليك السلام ويقول غير عتبه بابك قال ذاك ابي وقد امرني ان افارقك فالحقي باهلك فطلقها وتزوج منهم اخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على مرأته فسألها عن فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئةهم فقالت نحن بخير وأثنت على الله فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يوم اذ حب ولو كان لهم دعا لهم في قال فهما اللحم والماء لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقه وتفسير ذلك في روايه ابي الجهم ليس احد يخلو على اللحم والماء بغير مكه الا اشتكى بطنه وفي حديث عطاء ابن السائب فقالت انزل رحمك الله فاطعم واشرب قال اني لا استطيع النزول قالت فاني اراك اشعث اغسل راسك وادهنه قال بلا اشئتي فجاءت بالمقام وهو يمئذ ابيض مثل المهى وكان في بيت اسماعيل ملقا فوضع قدمه اليمنى وقدم شق راسه وهو على دابته فغسلت شق راسه الايمن فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى وقدم اليها راسه فغسلت شق راسه الايسر وروى الفاكهي عن ابن عباس سبب عدم نزول ابراهيم عليه السلام عن دابته ان ساره داخلتها غيره فقال لها ابراهيم لا انزل حتى ارجع اليك لذلك لم ينزل فوفى بوعده نرجع الى حديث ابن عباس قال فاذا جاء زوجك فقراي عليه السلام ومريه يثبت عتبه بابه فلما جاء اسماعيل وجد ريحه ابي وجد ريحه ابي فقال هل اتاكم من احد قالت نعم اتانا شيخ حسن الهيئه واثنت عليه فسالني عنك فاخبرته فسالني كيف عيشنا فاخبرته اننا بخير قال فاوصاك بشيء قالت نعم هو يقرا عليك السلام ويامرك ان تثبت عتبه بابك قال ذاك ابي وانت العتبه امرني ان امسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك جاء ابراهيم بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحه اي شجره قريبا من زمزم فلما راه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بولده ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وأشار إلى أكمة أي هضبة مرتفعة على محو لها وكان عمر إبراهيم يوم إذ مئة سنة وعمر إسماعيل ثلاثين سنة قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجاره وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال فجعل يا بنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واقام ابراهيم البناء ورفعه هو واسماعيل عليهما السلام الى موضع الحجر فقال ابراهيم يا بني اذهب واتني بحجر لنتم البناء فانطلق اسماعيل بعدما جاء بحجر اول فقام ابراهيم عليه فقاست قدماه فيه ليثبته الله وهذا هو المقام كما حقق ذلك الامام البخاري المقام هو الحجر الذي قام ابراهيم عليه ليعلي البناء وليتمه فلما اقام ابراهيم البناء ظل هذا المقام هكذا لصيقا بالكعبه حتى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بل وفي عهد الصديق ايضا فلما جاء عمر بن الخطاب الملهم ليطوف بالبيت راى ان المقام يعوق حركة الطواف فاخره الى الموضع الذي ترونه فيه الان فلما انهى ابراهيم البناء قال لاسماعيل ائتني بحجر لنتم البناء فانطلق اسماعيل لياتي اباه بحجر ثم عاد فوجد حجرا ليس من جنس حجاره الكعبه فقال اسماعيل لابيه من الذي جاءك بهذا الحجر يعني الحجر الاسود قال ابراهيم جاءني به من لم يعتمد على بنائي وبنائك جاءني به جبريل من السماء والحديث رواه ابن ابي شيبه وغيره باسناد قوي فلما أف... فلما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء الكعبه جاء جبريل فاراه المناسك كلها ثم قال الله عز وجل له اذم في الناس بالحج قال يا ربي وما يبلغ صوتي قال اذن وعلي البلاغ قال فنادى ابراهيم يا ايها الناس كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا تَرَوْنَ أَنَّ النَّاسَ يَجِئُونَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ يَلْبُونَ وَرَوَى الْفَاكِهِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى الْحَجَرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَأَسْمِعْ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ فاجابه من امن ومن كان سبقا في علم الله انه يحج الى يوم القيامه لبيك اللهم لبيك وهكذا اسمع الله كل احد صوت ابراهيم ونداء خليله ابراهيم واستمع لقوله تعالى حكايه عن خليله ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وهكذا أنت تلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أيها أنا هاي أي أ أيها أنا ذا ألبي نداء خليلك إبراهيم والسعيد من اللبّاء.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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تلك هي العروه الوثقى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وليس للحجه المبروره ثوابا الا الا الجنه رواه الترمذي بسند حسن صحيح ان انها الطهاره انها الطهاره والنزاهه من الذنوب انها البعد عن الفقر انه الحج لبيت الله الحرام انه اول بيت وضع للناس انه البيت المبارك انه مصدر الهدى والامن والطمانينه انه مثاب الناس ورجوعهم لا يقضون منه وطرا ابدا انه البيت الاول الذي لا تشد الرحال الا اليه مع المسجد الاقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما روا ذلك البخاري في صحيح إن هذا المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح عباد الله انما من كان ذا جده وغنا ولم يحج فهذا على خطر فالواجب عليه المبادره الى الحج مره واحده ومن كان مستطيعا ولم تمنعه موانع ويستطيع التكرار فيسن له ذلك تقربا الى الله وزلفا اسال اسال الله بمنه وكرمه ان ييسر لنا الحج وان يجعلهم مبرورا و اي تقبل منا ومنكم انه هو السميع العليم هذا وصل وسلم على محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اصحابه واليه من المهاجرين والانصار اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته وأن لنا شفاعة وجمعنا به في دار كر وسقنا من حوضه وجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم عز الإسلام وال穆سّيّمين اللهم عز الإسلام وال穆سّيّمين اللهم عز الإسلام وال穆سّيّمين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم, من خذل اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إهدي ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ولي علينا الاخيار واستوزر فينا الصالحين اللهم عليك بالعلمانين والليبراليين يا رب العالمين اللهم عليك من اراد افساد بنات المسلمين ونساءهم وشبابهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك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 أني الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله